إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 إن الله كان عليكم رقيلا يا أيها الذين آمنوا اكتقوا الله وقولوا قولا سبيلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد ساج فوجا عظيما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 فكنا انتهينا بعون الله تعالى الى وصول موسى عليه السلام الى القبر فلما راه موسى وعرفه بالعلامات التي علمها الله له كامتلاك الحوت في البحر قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت أسدى قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحص به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صادرا ولا اعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلق هذه الآيات تشتمل على آداب طالب العلم إن الآثة التي يعاني المسلمون منها أنهم لا يعرفون لعلمائهم حقهم ولا يوفرونهم بدعوى نحن رجال وهم رجال لدرجة <تصفيق> انني رأيت موقفا غريبا جدا كنت انا احد الاطراف فيه شاب ممن يكسر جماعة المسلمين بالتكاب المعاصي والذين اطلقوا عليهم التكفير قلت له في مسألة ما قال ابن عباس كذا وكذا قال هم رجال ونحن رجال انا اقول لك قال ابن عباس لا اقول لك قال الشافعي ولا احمد ولا البخاري ولا مسلم ولا اسحاق برغم أنني لو قلت هذه الأسماء لوجب عليك أن تنفع لأنهم أئمة على نقلهم نفلي قالهم رجال ونحن رجال اي نعم إن كنت تقتل هم رجال ونحن رجال في الذكوره أنا أكر بهذا أنت ذكر وهو ذكر لك شارب ولهم شارب لك لحيه وله لحية ان كانت الذكوره التي تعنيها هذه المواصفات انا لا اختلف معك إنما ان, كان إن كانت الذكوره هي العقل ورجاحته والتقوى ورجاحتها فانا اختلف معك ولا يختلف اي عاقل ابن عباس الذي قال النبي صلى الله عليه واله وسلم فيه اللهم تفتحه في الدين وعلمه التأويل قال لي ومن يدريك أن دعوة النبي استجيده سبحان ربي قال الله عز وجل لعباده جميعا وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فتكثل الله عز وجل بمقتضى هذه الآية أنه إذا دعا أي رجل أي الدعوة أنه يستجيب له ما لم يكن بظلم أو قطيعة رحم. فإن كان الله يستجيب لآحاد الناس ألا يستجيب لنبيه هم رجال نعم نحن لا ندانيهم ولا يسوي الواحد منا مثنارا في نعل واحد منهم كيف قد فتح الدنيا ونصر الدين على أكسافهم ونحن متخاضلون حياتنا بدع كانوا في القديم حياتهم بين بدعه وسنة. كانت هناك بدع نعم لكن كان في مقابل البدع سنن نحن الآن ندور بين بدعة ورد، هم يدورون بين بدعة وسنه ونحن ندور بين بدعة ورد. أغلبنا مبتدع لا يعرف شيئا عن دينه الصحيح إلا لنا أين رجولتكم أين رجولتكم وقد بلادكم من تحت أيديكم أين رجولتكم وبطونكم في أيدي عدوكم لا تأكلون إلا ختاة يرنيها لكم أين رجولتكم هم رجال في السماء فقط الألفاظ تتشابه فقط هذا رجل وهذا رجل نبينا صلى الله عليه وسلم رجل وابو جهل رجل لكن شتان ما بين الرجلين هذا خير من وطئ الحصى وهذا شر من وطئ الحصى اشتركوا فقط في التسمية الظاهريه اسلافنا رجال لتكواهم في ورعهم في كل شيء يفعلونه رجال انظر اليهم في عنقوانهم كيف كانوا يطلبون العلم من العالم برغم انه في القديم اذا مات عالم تجد مئة الف عالم في هذا العصر اذا مات عالم شغر مكانه بعد سنوات طوال تجد من يسد مكان العالم فالعالم جوهره يكفي انه يبين مراد الله في الأرض حسبه أنه يفعل كذلك فانظر إلى أسلافنا كيف كانوا يطلبون العلم فأعرض عليكم سورة رأيتها بنفسي ليس بيني وبينها واسطة من الله عز وجل علي <تصفيق> وصحبت لفترة من الزمن اكبر محدث يكون في هذا العصر وهو الشيخ الالباني هذا الرجل جليل القدر جدا تشعر كأنه سقط من القرون الاوائل لما عليه من الهيبة سلوكه لا ينافي قوله فيما علمت وفيما اخبرني المخضرون كان إذا عقد مجلسا ارى بعيني شبابا ينامون على ظهورهم في حضرته ولا ابالغ اذا قلت ان قدم أحدهم كان متوجها احيانا إلى وجهه والشيخ فاسد لم لأن الحياء لا يعلم الحياء يفطر المرء عليه في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر فوجد رجلا يعظ أخاه في الحياء يعلمه أن يستحي فقال له دعه فإن الحياء من الإيمان الحياء قرين الإيمان لا عليك أن تعلمه فالحياء لا يعلم الحياء يفتر المرء عليه ولا خير في رجل لا حياء عنده هذا نائم على ظهره والشيخ يفتي أو يعطي درسا من دروس العلم مع ان الشيخ ناصر الدين الالباني لو مات غدا لظلت الامة تعاني سنوات طوال حتى يخلفه رجل مثله انظروا الى, إلى... إلى شبابنا مع أننا نعاني فقرا في العلماء كيف يعاملونهم؟ اما اسلافنا مع ان العالم اذا مات تجد مئة الف عالم. كيف كانوا يعاملونهم? مالك ابن انس امام مالك كان يذهب الى دار شيخ له يسمى شعبة. فيسمع الحديث مع الطلاب يملي شعبة الحديث وهم يكتبون. فأراد مالك أن ينتهز فرصه ويسمع الحديث من شعبة وحده لأنه معلوم لدينا جميعا أنه في أي مدرسه كلما كان عدد الطلاب أقل كلما كان في الاستفادة أكثر يستطيع المدرس أن يجيب على تساؤل كل طالب لن نعاني الآن إخلافا حتى في التعليم الدنيوي تجد المدرج في سبعة آلاف ستة آلاف أربعة آلاف الدكتور من هؤلاء أو المدرج لو عنك لأي طالب المشكلة كيف يجيبه هو يقول ما عنده فهم بها لم يفهم بها فكلما قل العدد كلما في باستاذ أكثر فالإمام مالك يريد أن ينفرد بشعبه فماذا يفعل صلى العيد؟ صلاة العيد والناس في العادة ينصرفون الى بيوتهم بعد صلاة العيد هو اخذ بعضه وذهب الى دار شعبة اظن طرف الباب ابدا قعد على درج البيت على السلم وهذا مالك مالك الامام اللي هو ما يقارب من ثلث الامه على مذهبه وجعل الله له لسان صدق في الامه كلما ذكر ترحم الناس عليه لم يترك بابا ولم ينادي انما قعد على درج البيت قال شعبه لجاريته انظر من بالباب ياكل معنا وكانت أبوابهم مفتحة لا يمنعون نسكينا انظري من بالباب يأكل معنا خرجت الجارية ثم رجعت تقول يا سيدي نالك بالباب ادخل دخل قال كل قال نال هذا أنا أترك الأكل في بيتي أنا نال هذا قال حاجته قال أريد الحديث قال مالك فحفظت عنه في هذا المجلس أربعين حديثا انظر ادبه لا يترك بابا ولا يزعجه احتراما للشيخ ولعلمه ابن عباس مات النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم, ولم يكمل العشرين من عمره كان كنه ثمانية عشر ربيعا فكان يذهب الى اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الكبار زيد بن ثابت عمر بن الخطاب علي بن ابي طالب عثمان قال ابن عباس فكنت اذهب الى بيوتهم فربما سلسعني شمس الظهيره فلا اترق على احد منهم الباب فاذا رآني قال يا ابن عمى النبي لما لم تترك الباب لما لم تخبرني فآتيك لشرف آل البيت فيقول ابن عباس بل انا آتيك حق العالم حق العالم على المتعلم ظل ابن عباس ويحكي لنا رجل الانصاري قال قال لي ابن عباس يوما الا تاتي فنسال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم متوافرون فقال لي الانصاري يذهب بي اتظن يا ابن عباس انه سؤقت اليوم الذي يحتاج فيه الي اصحاب النبي قصص كانما يحقق فعل ابن عباس اظن في يوم الان سيحتاج اليك الناس مهلا ابن عباس قال ابن عباس ولم يطاوعني فذهبت اسال واستفي فما مات الانصاري حتى كانت لي حلقة صار اماما يفتي فلما رواه الانصاري قال افلح الرجل قصر هو فلم يذهب معه ولم يقف في حر الظهيرة ينتظر العالم مع ان هؤلاء الناس الاخاضر كان اذا الواحد منهم ترى عالما وجد غيره انظر الى ادب موسى عليه السلام مع الخضر مع ان موسى افضل من الخضر افضل منه ان كان الخضر وليا فموسى نبي والنبي افضل من الولي وان كان الخضر نبيا وهذا هو الراجح على ما ذكرناه فموسى يفضل عليه بالرسالة فموسى أفضل على كل حال ومع ذلك يقول للخضر بلهجه لطيفة جدا هل اتبعك على أن تعلمني مما, علم مما علمت رشدة يعني أتسمح لي ايطيب خاطرك أن أتبعك ان تعلمني مما علمت رشدة الملاطفة مع العالم لماذا تلاطف لانه افضل منك معه علم وانت اقل منه قال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الجواب لا. الذين يعلمون شيء والذين لا يعلمون الذين شيء والذين لا يعلمون آخر ولذلك الله عز وجل جعل أول العلم من الشهداء على وحدانيته مع الملائكة وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله فقدم العلم فعلا أنه لا إله إلا الله فالعالم لأجل هذا يرفع وكان الحافظ ابن حجر العسقلاني أحد حفاظ الدنيا ممن أنجرتهم مصر كان له شيخ يسمى الحافظ العراقي كان إذا أراد ابن حجر وهو صاحب كتاب فتح الباري الذي تسمعان عنه كان إذا اراد ان يسال العراق مسألة يقف بين يديه ويقول ما يقول سيدي في كذا وكذا لا يقول أن رجل هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة أنت سيدنا قال السيد الله لا يخالف قول ابن حجر هذا الحديث. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار قوموا إلى سيدكم وكان سعد بن معاذ كان يركب على دابه فقال له قوموا إلى سيدكم فيقول له ما يقول في كذا وكذا حتى لا يوظر صبر العالم عليه ولا يناديه بكاة الخطاب ولا تاء الخطاب يقول له أنت كان لو كان شخص عادي انما يوكوه ويحترمه ويرفعه هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا ورجل يقول موسى عليه السلام الاعلن يطلب من الخضر الاقل منزلة وفضلا وعلما يطلب منه العلم نعم ليس هناك أي غضابة أن يتعلم الرجل من أقل منه هذا مشاهد في الحياة تجد الرجل العظيم الكبير الذي جامع عشرة اصناف من العلوم يتعلم من الرجل لا يفهم شيئا إلا في مهنة واحدة مثلا الامام الشافعي لو ذهب الى رجل يحيط الملابس خيار فقال له كيف ترف هذا الثوب فيقول له هكذا وهكذا ويظل يعلمه هل بهذه الجزئية صار هذا الرجل اعلى من الشافعي الجواب لا لكن لا يوجد رجل في الدنيا كلها يعرف كل شيء لا بد أن يجهل شيئا ما ويكون هناك أقل بكثير جدا منه يعلم هذا الجزئيه وهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يوجد أفضل منه ولا أعلم كما في صحيح مسلم مر على جناعة يذرون النخل يذرون النخل ويقطفونه يأخذون لقاح الذكر يضعونه على الانثى فقال ما اظن هذا ينفع شيئا فنزل الانصار على طول من على النخ لا يتركوها ده هذا نبي ويقول ما اظن هذا ينفع او ما اظن هذا يجدي فانتظروا اوان الحصاد اوان التم فاذا هو شيء الشيء يعني صيء يعني بلغة الناس اليوم بلح لا يؤكل فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أنتم أعلم بشؤون دنياكم إنما أنا بشر فلا تآفذوني بالظن هو ظن أن هذا لا يجدي شيئا ظن أنتم أعلم بشؤون دنياكم أي مني هل بهذا القدر يتصاوى أي رجل أو يقال إنك فلان أعلى من الرسول لانه نال جزئية من الجزئيات طبعا لا تنزل كلام موسى عليه السلام مع على الخضر هذه المنزلة قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشد؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا هذه الآية تبين لنا امورا الأمر الأول أن موسى عليه السلام كانت فيه حده الأمر الثاني أن ما سيفعله الخضر ينكره أي عاقل في الدنيا وأي رجل يدين بدين الخضر يعلم هذا مقدما يعلم أن أفعاله التي سيفعلها تخالف أي رجل في طهن أي رجل عاصف ظواهرها منكرت يقابل شاب يقتله ناس يحملون ستتينة بدون اجر يخلقها لهم يقول الناس جوعانون نريد أن نأكل يقول ما عندنا يقولون ما عندنا طعام ومع ذلك يبني لهم جدارا ظواهر الأشياء تقول أننا يجب أن نعامل هؤلاء بمثل المعاملة حملونا في السفينة في بغير نوع واجب يبقى ياجب انك تحكم إليها. فلا تثلت لهم السفينة ولد وضيء كان بيلعب مع الصبيان اخذو فقلع وقته موز في القرية لا يريدون ان استطعمناه فلم يطعمون كيف تبني لهم جدارا خذ اجرا نأكل بهذا المال اي رجل ينظر الى هذا الظاهر لابد ان يعترف والله عز وجل اعلم الخضر و... و... لما اوحى له بهذه الاشياء كان يعلم انها تخالص ما يعلمه موسى علم اي نبي في الدنيا ما هو ما يصلح به حياة البشر اي نبي هكذا علمه لا يعلمه الله عز وجل الا علما يصلح حياة البشر ثم يؤتيه بجانب هذا العلم معجزات ايات الى اخره تصديقا له له فقال له انك لن تستطيع معي شبرا وكيف تصبر على ما لم تعط به خبرا اي كيف تصبر على ما لم يصل اليك علمه وخبره قال له موسى بعدما رآه يتمنع ستجدني ان شاء الله صادرا ولا اعصي لك امرا هما قدم المشيئة على ذكر الصبر ولم يفعلها مع نفي المعصية. قال ستجدني ان شاء الله صادرا. قال بعض العلماء لما قدم المشيئة على الصبر صبر. ولما اترت ذكرها في المعصية اعترض على الخضر وعفى وتركه ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله فيجب على الرجل قبل ان يدرم امرا ان يقدم نشيئة الله عز وجل فان الله تعالى كل شيء في كونه مقدر فتقديم المشيئه ادب ان تقدم مشيئه الله على مشيئتك أن تمنع ان تسوي بين مشيئه الله ومشيئته، فكيف تقدمها عليها في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول له ما شاء الله وشئ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئ قال اجعلتني لله نجدة اجعلتني له مساوية قل ما شاء الله ثم شئ في المشيء ممنوع فكيف اذا قدمت كيف إذا يترك؟ تقول أنا سأفعل وسأفعل والله عز وجل في الأموات وأنت تبني يبني آمالا ويبني أحلاما ويقول السنة القادمة سأجد إلى كلام السنة القادمة سأبني العمارة السنة القادمة سأفعل غدا أفعل وقد نزلت ورقته سيموت غدا سيموت بعد غده سيموت الشهر القادم وهو يبني أحلاما وآمالا لعشر سنين وفي الحديث صحيح عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم على التراب لأصحابه مربعا قال هذا أجل ابن آدم ثم رسم خطا طويلا خارجا من المربع قال وهذا أمله أحلامه لو ترك المرء وأحلامه لما مات ابدا أحلام المر أكبر من عمره بكثير كما أن عين المر أكبر من بطنه بكثير في يوم الصيام يتصور أنه لو ضرب نفع الإصار سيأكل خراسا وسيشرب برميلا من الماء فإذا أكل لقيمات فقط وتجده قام عينه أكبر من بطنه وأمله أكبر من عمره فلا تقل اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله قل ان شاء الله افعل كذا كن مؤدبا مع الله عز وجل ستجدني ان شاء الله صادرا ولا اعصي لك امرا اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم ليه لي <تصفيق>